وَقَطَعْنَاهُمْ مُثْنَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 وَمَا وَلَنَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَوْرَسْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في الثبت اذ تاتيهم حيتانهم اذ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اذ تَأْتيهِم حِيَتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتيهِم كَذَالِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ